بوك تو ديفي نولكا تسعة عشر تسعة عشر في المطبخ في المطبخ أرتو عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ كاتو ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد ان تطبخ اليوم؟ ارت فيردي الكترا ارديوميس اتطبخ بالكهرباء أو بالغاز بالغاز Ar aš turiu supjaustyti svogūnus? Hal oqta' al-basal? Hal aqta' al-basal? Ar aš turiu nuskuosti bulves? Hal كوريرا <تصفيق> تاوريس اين الاكواب اين الكبايات كوريرا اينداي <الأطباق> اين الصحون كوريرا يرنكي اين الملاعق والسكاكين اين الملاعق والسكاكين Ar tu turi konservuotą darytuvą? Ar tave yra dangtuvė? Ar tu turi buteliuotą darytuvą? Ar tave yra dangtuvė? Ar tu turi عندك مفتاح للفلين؟ أرتو بارد سربا شتما بودا؟ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أرتو كبيرج في شتوية كبتوية؟ أتقلي السمك في هذه المقلات؟ أتقلي السمك في هذه المقلات؟ Ar tu kepini žovės ant šito grilio? Etešvil kudar, alehevi iššauėja. Etešvil ala alehevi iššauėja. Aš padengiu stalą. Ene užėhizo tau iletą sufra. Ana užėhizo tau iletą sufra. Čia yra peiliai, šakutės ir šaukštai. هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق تشاي <تصفيق> رتاوريس هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل